الآلي والعشرة يا سرسل الحلال عقدي لا في الورا في الورا بشر خير من ثو السماء ما يسرى طغي الأخلقي و صلاة الله لم تزلي لك تغدى ما دعاك ولي مع تسليم من, من الأزل ينتهي حتى إلى الأبدي